موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ehdynă الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آم يا أيها الذين لا ma wątpliwości, لا w tym momencie, kiedy عن o الله، ومن يفعل ذلك في من ما رزقناكم من قبر ان ياتي احدكم الموت فيقول فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكم الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أدلها والله خبير بما تعلم